بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بصيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلام ربك ما تكذبان هذه جهنم الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن فبأي لمن خاف مقام ربه جنة بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذون بالنواصي والأقدام Fa bai' alai Rabbiku ma tukdzban. Hatihi jannah mu latti yukdzbu bihah Mujrimun. Yatufun baina w baina وما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنة بسم الله الرحمن الرحيم Yuraful mukirun bersi mahum, fyauxul bin nawasi wal akdam. Fabeai alai Rabbikumatukathiban. Hatihi jannah mullati yukathib Yatoofun بينها وبين حميم آن Fabأy آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذون بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم Mukti yang dikhazib oleh mumeron, yatuflon bina dan bina hamim an. Fbi aalaai ولمن خاف مقام ربه جنتان بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام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 كَمَا تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنة بسم الله الرحمن الرحيم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 Yatufun binaan, wabina hamin آن Fa bai alaai Rabbku ma tukdzban. Walman khaf mqaam بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذون بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جن بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان Jahanmu yang dikhazib oleh mumeron, yang berkeliling di antara dan di antara alam, dengan alam ولمن خاف مقام ربه جنتان بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام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 ما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنة بسم الله الرحمن الرحيم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 Mukti yang dikhazib oleh mumeron, yatuflun bina dan bina hamim al. Fbi aalaai وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ بسم الله الرحمن الرحيم يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ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 وما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتا بسم الله الرحمن الرحيم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 بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذون بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم yang mula-mula mereka berbicara tentang Allah, dan mereka mengatakan kepada orang-orang ولمن خاف مقام ربه جنتان بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام Fa bai'ay alai Rabbiku ma tukdzban. Hatihi jannah mu latti yukdzbu bihah Mujrimun. Yatufun baina w baina ما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان بسم الله الرحمن الرحيم Yuraful mukirun bersi mahum, fyauxud bin nawawi wal akdam. Fabei alam Rabbikumatukathiban. Hatihi jannah mullati yukathib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 Mukti yang dikhazib oleh mumeron, yatuflun bina dan bina hamim al. Fbi aalaai ولمن خاف مقام ربه جنتان بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام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 تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان بسم الله الرحمن الرحيم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 بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بصيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلام ربك ما تكذبان هذه جهنم Mukti yang dikafirkan oleh orang-orang fasik, mereka berkeliling di antara mereka dan ولمن خاف مقام ربه جنتان بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام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 وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ بسم الله الرحمن الرحيم يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان بسم الله الرحمن الرحيم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 Yatoofun بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ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 Yatoofun بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بصيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلام ربك ما تكذبان هذه جهنم Mukti yang dikhazib oleh mumeron, yatupun di antara dan di antara peminan. Fbi ولمن خاف مقام ربه جنتان بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام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 Yatoofoon بينها وبين حميم آن Fabأy آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بسيمهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلام ربك ما تكذبان هذه جهنم Mukti yang dikhazib oleh mumeron, yatuflon bina dan bina hamim an. Fbi aalaai Waliman khaf mukam Rabbih jannatan Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Yerful mukirmon besi mahum, feyakhl bin nawasi ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء؟ ما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتا بسم الله الرحمن الرحيم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 الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان بسم الله الرحمن الرحيم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 Mukti yang dikhazib oleh mumeron, yatuflun di antara dan di antara peminan. Fbi وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ بسم الله الرحمن الرحيم يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ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 Yatufun binaan, wabina hamim an. Fabi ayalaai Rabbku, ma tukdzban. Wli man khaf, mqaam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 yang mula-mula mereka mengatakan, "Mereka mengatakan, "Mereka mengatakan, "Mereka mengatakan, "Mereka mengatakan, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ بسم الله الرحمن الرحيم يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن فبأي تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان بسم الله الرحمن الرحيم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 Mun yang dikendu bahal mungirun, yutufun binaa w binaa hamim alan. F bai alaai Rabbku matu kendu dan, بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بصيماهم فيؤخذ بين واصي والأقدام فبأي آلاء ربك ما تكذبان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 ولمن خاف مقام ربه جنتان بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه كَمَا تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنة بسم الله الرحمن الرحيم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 الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فبأي وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ بسم الله الرحمن الرحيم يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ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 وما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنة بسم الله الرحمن الرحيم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 وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ بسم الله الرحمن الرحيم يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ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 Yatoofun بينها وبين حميم آن Fab'ayy آلاء ربكما تكذبان Woleman khaf مقام ربه جنتان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 Mukti yang dikhazib oleh mumeron, yatuflun bina dan bina hamim an. Fbi aalaai وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ بسم الله الرحمن الرحيم يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ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 ما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتا بسم الله الرحمن الرحيم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 ما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان بسم الله الرحمن الرحيم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 Mukti yang dikafirkan oleh orang-orang fasik, mereka berkeliling di antara mereka dan وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ بسم الله الرحمن الرحيم يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ Fa bai alai Rabbiku, ma tukdzban. Hatihi jannah, mu liti tukdzbuh bhih al mujrimun. Yatufun baina w تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان بسم الله الرحمن الرحيم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 الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بصيماهم فيؤخذ بين واصي والأقدام فبأي آلاء ربك ما تكذبان Jahanmu yang dikenduri oleh para mumeron, mereka berkeliling di antara mereka dan di antara pemandangan,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 yang mula-mula mereka mengatakan, "Mereka mengatakan, "Mereka mengatakan, "Mereka mengatakan, "Mereka mengatakan, ولمن خاف مقام ربه جنتان بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام Fa bai alai Rabbiku, ma tukdzban. Hatihi jannah, mu liti tukdzbu bihah Mujirmon. Yatufun baina wabaina hamin ما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان بسم الله الرحمن الرحيم.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 Mun yang dikendu bahal mungirun, yutufun bina dan bina hamim al. Fbi aala وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ بسم الله الرحمن الرحيم يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ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 كَمَا تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنة بسم الله الرحمن الرحيم Yurafu Mujirmon bersi mahum, fa yuakhul bin nawasi wal akdam. Fa bai alai Rabbikumatukathiban. <queda> Hatihi jannah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 ولمن خاف مقام ربه جنة بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذون بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما 122. ولمن خاف مقام ربه جنتان 123. بسم الله الرحمن الرحيم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 Mukti yang dikhazib oleh mumeron, yatupun di antara dan di antara peminan. Fbi apa alaih Rabbu maatukhaziban? Waliman بسم الله الرحمن الرحيم. يعرف المجرمون بصيماهم فيؤخذ بين واصي والأقدام. فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ Azhi jannah mu, yang dikhazib bahawa mungirun, yutufun bina, wabina hamin an. Fabei alan, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ بسم الله الرحمن الرحيم يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ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 Yatufun بينها وبين حمين آن فبأي آلاء ربك ما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان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 الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ولمن خاف مقام ربه جنتان بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام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 تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان بسم الله الرحمن الرحيم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 الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ بسم الله الرحمن الرحيم يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ